ومن الإبل إثنين ومن البقر إثنين قل آذَكَرَين حَرَّمْ أَمِ الأُنثَيَين أَمْ أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَين أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِن الله لا يهدي القوم الظالمين